117. ليطغى 118. أرآه استغنى 119. إن إلى ربك الرجعى 110. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 111. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارا ايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا ان لم ينته لنسف عن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع الزبانيه قُل لَّا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب